أعوذ بالله السميل عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الحي. هذا الاسم لم يرد في القرآن ولكن سما النبي صلى الله عليه وسلم به ربه كما في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر قلت هذا الحديث رواه أبو داود والحديث صححه الألباني والبراز معناه المكان الواسع من الأرض الفضاء الذي يتخذ مكانا لخضاء الحاجة أشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ربه بهذا الاسم اسم الحيي هكذا بالشروط التي تكلمنا عليها من أن هذا الاسم جاء مطلقا حيي منونا محمولا عليه المعنى مسندا إليه مرادا به العالمية دالا على كمال الوصفية وجاء أيضا في سنن أبي داوود وصعاء الباني من حديث سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حيّ كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرة إثبات صفة الحياة لله تعالى لا مجال لإنكارها ولا مجال إلى التوقف فيها لكن بعض المحدثين تكلم في هذا الحديث ونحن نأخذ بتصحيح الشيخ الألباني لهذا الحديث وعلى ذلك فإن اسم الله تعالى الحي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى ثبتت هذه الصفة في القرآن الكريم فورد بالقرآن بصيغة الفعل كما قال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه وقال عز وجل الله لا يستحي من الحق جاءت على نفي هذا النوع من الحياة و.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 عنه وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطة ومن طريقه الإمام البخاري في كتاب العلم وفي كتاب الصلاة وكذا رواه الإمام مسلم في كتاب السلام من الصحيح أيضا ورد في حديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء إذا إثبات هذا الاسم لله تعالى قلنا المدار على حديث على ابن أمية المتقدم وأن الصفة ثبتت لله سبحانه وتعالى في هذه النصوص التي ذكرناها ننتقل إلى الأمر الثاني من مباحث هذا الاسم ألا وهو المعنى اللغوي للحياء من مدة حياء الحاء والياء والياء التي تدل على الاستحياء وهو ضد القباحة قال أبو زيد يقال حييت منه أحيا إذا استحييت ويقال استحييت منه وهكذا قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا قالوا أي لا يستبقي وقيل أيضا الحياء يأتي في اللغة بمعنى التوبة والحشمة الحياء يأتي بمعنى التوبة والحشمة والحياء يكون بمعنى الاستحياء يعني طلب هذا الفعل يأتي في اللغة أيضا بهذا المعنى قال ابن القيم الحياء الذي هو الاستحياء مشتق من الحياء ومن ذلك أيضا الحياة للمطر كأن هذا دلالة على أن الحياء حياة القلوب فإذا وجد الحياء وجد القلب حيا وقلة الحياء من موت القلب يعني يا جماعة خذوا بالكم المعاني نحن دايما نتوقف عند المعاني اللغوية دي علشان خاطر حتفدنا كثيرا في حظ المؤمن من هذا الاسم ابن القيم بيقول كلام رائع بيقول أن الحياء مشتق من الحياة ومن جملة استخدام العرب للحياء أنهم يستخدموا الحياء هكذا مقصورا اسم للمطر بيقول وعلى هذا يكون حياة القلب بالحياء فالقلب يحيى بما فيه من قوة خلق الحياء وقلة الحياء من موت القلب والروح فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم أما الراغب الأصبهاني فعرف الحياء عند المخلوق الحياء في حق البشر فقال هو انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك عارف لما يجي يقول لك قلبي مش مطوعني لا ما عملش كده هذا هو الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك هذا المعنى اللغوي أما المعنى في الإصطلاح فقال الجرجاني الحياء هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه فزاد على كلام الراغب في أن الباعث على هذا الخلق هو الحذر من اللوم في شيء ويقال هو خلق يبعث على ترك القبح ويمنع التقصير في حق ذي الحق وقال المناوي الحياء انقباض النفس عن عادة انبساطها في ظاهر البدن لمواجهة ما تراه نقصا حيث يتعذر عليها الفرار بالبدن وقيل هو الترقي عن المساوئ خوف الذم. وقيل هو انقباض النفس من شيء حضر اللوم إلى غير هذا من أقوال أهل العلم في بيان حقيقة الحياء إذا الحياء حقيقته خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح قال ابن القيم وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران فهذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى له معاني جليلة وهذا المبحث الثالث المعنى في حق الله تعالى قلنا من صفات المولى تبارك وتعالى أنه الحي، أي المبالغ في الحياء والغرض والغاية من وصف الله به هو فعل ما يسر وترك ما يضر والعطاء من غير سؤال اسمع كويس بقى واحد فعل ما يسر اثنين ترك ما يضر ثلاثة العطاء من غير سؤال حد بيفهم المعنى ده خالص في اسم الله الحقي انه الحي اي الذي يفعل ما يسر ويترك ما يضر ويعطي العبد من غير سؤال سبحانه الملك حياء الرب تبارك وتعالى من عبده لا تكيفه العقول كما يقول فيروز أبادي فإنه حياء كرم وبر وجود فإنه كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ويستحي أن يعذب شيبة شابة في الإسلام ابن الجوزي يقول الحياء الانقباض والاحتشام غير أن صفات الحق تبارك وتعالى لا يطلع لها على ماهية، هي وإنما تمر كما جاءت علشان المعنى في حق البشر مختلف تماما احنا قلنا في حق البشر يحصل انقباض ويبقى يخشى اللوم فيستحي أما الله سبحانه وتعالى فشيء آخر المبارك كفوري يقول إن الله حيي أي كثير الحياة ووصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق له كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها قال الإمام أبو يعلى الفراء بعد أن ساق الأحاديث الواردة في صفة الحياء قال اعلم أنه غير ممتنع وصف الله تعالى بالحياء لا على معنى ما يوصف به المخلوقين من الحياء الذي هو انقباض وتغير وخجل لاستحالة كونه سبحانه وتعالى متغيرا لكن تطلق هذه الصفة كما أطلقنا وصفه سبحانه وتعالى بالإرادة وإن خالفت إرادة المخلوقين لأن إرادته تقتضي وجوب المراد وإرادتنا لا تقتضي وجوبه إذا أراد شيئا كان أما إرادتنا نحن فعرفت الله بنقض العزائم كذلك علمه يقتضي العلم بالمعدوم والموجود أما نحن فلا نستطيع إدراك شيء أكثر من المعلومات المشاهدات المحسوسات فكذلك شأن الحياء في حق الله سبحانه وتعالى نقر به ونمره كما جاء ونثبته لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به فحياءه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إلى الله وأضعف إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين بنعمه على معاصيه ولكن الرب سبحانه وتعالى مع كمال غناء وتمام قدرته يستحي من هكي ستره الله شوفوا المعنى ده الله جل وعلا يرى العبد يجاهر بالمعاصي ويستعين بالنعم التي أعطاها له يستعين العبد بهذه النعم على معاصي الله أما الله فيستحي من هدك ستره ويستحي من أن يفضحه فيستره وده يفدنا الاقتران اللي في الحديث حيي ستير فيستره بما يهيئه لهم من أسباب الستر كما في الحديث الذي في الصحيحين إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ثم يسأله فيما بينه وبينه ألم تفعل كذا وكذا حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم كذا الله جل وعلا يستحي ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين ابقى جملة الكلام واحد سبحانه وتعالى يفعل ما يسر ويترك ما يضر ويعطي من غير سؤال يستحي أن يرد يد عبده خالية من غير نوال ويستحي أن يفضح عبده ويهتك ستره عشان كده بقى لما توصل لدرجة الفضح انه ربنا سبحانه وتعالى يشهر به في الدنيا يبقى هذا الرجل تجاوز كل الحدود وكل الخطوط فصار العقاب لا بد منه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة معافئة إلا المجاهرين طيب نحتاج إلى تفصيل قبل الكلام على حظ المؤمن من هذا الاسم نحتاج إلى تفصيل بعض المباحث الخاصة بالحياء فنبدأ بالكلام على أنواع الحياء علشان نشوف الحياء اللي احنا مطالبين به حظ المؤمن كيف تكون حييا طب نشوف كده هو الحياء ليه أنواع؟ نعم الحياء قسمان حياء غريزي وحياء مكتسب أما الحياء المكتسب فهو الذي جعله الشارع من الإيمان وهو المكلف به دون الغريز يعني امرأة تجدها حيية هي بغريزتها الأصل فيها كذا الأصل في النساء إنه يبقى فيهم شيء من الحياء ده الأصل تمام؟ هذا المعنى الغريزي مش هو ده اللي يطالبنا به الشرع وإنما الذي يطالبنا به الشرع هو الحياء الذي هو موافق للأمر والنهي يعني أمر بشيء فيمتثل للأمر ويستحي من المخالفة وكذا في الانزجار عن النهي وخشية الوقوع في العصيان هذا هو الذي يأمرنا به الشرع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعا للنوعين فكان في الحياء الغريز أشد حياء من العذراء في خدرها وكان في الحياء المكتسب في الظروة العليا قال المناوي الحياء نوعان نفساني وهو المخلوق في النفوس اللي هو الغريزي زي الحياء من كشف العورة والجماع بين الناس مثلا يعني انه هو يكشف عورته هكذا يستحي مفترض يعني على وفد الحياء الغريزي انه يستحي من كشف عورته فلو عمل كده ده يبقى اصلا فطرته انتكست تماما للفطرة المفترض يعني أنه ما فيش حد يعمل الكلام ده وهكذا شأن إن هو مثلا يجامع لكن ليس بين الناس إنما الزنا الجماعي والكلام ده الذي يندى له الجبين في زماننا هذا ده دليل قاطع على شدة انتكاسة الفطرة ما كانش بيحصل حتى في الجاهلية حاجة زي كده خالص حتى في الجاهلية الجهلاء العمياء ما كانش بيحصل حاجة من دي إنما دلوقتي الأمور كذلك ولا عزو بالله فحتى يعني في بيوت الضعر وكذلك إن هو المفترض أنه يعني يوخذ له أوضة ولا حاجة يقع في ذلك يعني برضه مش عايز حد يشطلع عليه إنما دلوقتي نسأل الله العافية نقل صاحب الآداب الشرعية في غير موضع قولهم قد يكون الحياة تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر وقد يكون غريزة واستعماله على مقتضى الشرع يحتاج العبد لكي يتخلق بهذا الخلق أن تكون عنده نية وأن يكون عنده علم وعنده عمل بمقتضى هذا الأمر طيب يبقى الحياء كام؟ النوعين النوع الأولاني غريزي والنوع الثاني مكتسب اللي احنا عايزين نتكلم عليه الحياء المكتسب طيب ما هي مظاهر الحياء وأقسامه؟ اولا أقسام الحياء يعني احنا قلنا دلوقتي الحياء نوعين ابن القيم يرى أن الحياء على عشرة أوجه يعني بيظهر الحياء في هذه الأمور واحد الحياء من الجناية من ذلك حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة فقال الله له أفرارا مني يا آدم قال لا يا رب بل حياء منك أخذ بالكم المعنى يبقى الواحد عايز الأرض تتشق وتبلعه لما يبتدي المعنى يحس بقى أنا أعمل الزنوب القذرة دي نسأل الله تعالى العفو والعافية يبقى أول حاجة الحياء الحياء من الجناية الحياء الثاني الحياء من التقصير الأول مذنب الثاني مقصر ما عبد الله عز وجل على الوجه المرجو ومن ذلك حياء الملائكة الذين يصبحون الليل والنهار لا يفترون حتى إذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فالحياء الثاني حياء التقصير الحياء الثالث حياء الإجلال قد بالك لأن المعاني دي هتفدني قوي في كيفية الاستحياء من الله أول حاجة هو حياء الجناية أنه يستحضر جنايته فيذ كون على الحياء اتنين استشعار التقصير في جنب الله كما ذكر الله عز وجل في أحوال الناس يوم القيامة يا حصرتنا على ما فرطنا في جنب الله الأمر الثالث حياء الإجلال إنه يجل الله ويعظمه ويكون الباعث على كده معرفة الله تعالى فعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه فلو أنت ما بتستحيش وبتقع في شوية الذنوب في الخلوات ولا تراقب الله عز وجل ولا تراقب عينه حتى لو ادعيت ان أنت مخلص الأسماء والصفات ومخلص كتب العقيدة كلها ما عرفت الله لأنك لو عرفته لخفته وهبته الحياء الرابع حياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وريمة زينب رضي الله عنها فلما طولوا الجلوس عنده قام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا فاسمه إذا حياء كرم من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم الحياء الخامس حياء الحشمة مثل حياء علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله عن المذي لمكان فاطمة رضي الله عنها منه فحشمة ده يسمى كذلك الحياء السادس حياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها يعني تبتدي كده وانت قاعد بترفع ايديك مستحقش والله يا رب بجد يعني انت حاسس المعنى مش كلام استحق عليه على المخالفات والذنوب اللي أنا قاعد انتهكها الليلة نهار على التقصير اللي ركبني على الاوراض اللي ضيعة على احوالي المتذبذبة والمترددة فيحتقر نفسه فيكون من ذلك ان يستحي ان يسأل الله الحوائج قال وقد يكون لهذا النوع سببان السبب الأول استحقار السائل نفسه لاستعظامه ذنوبه وخطاياه والأمر الثاني استعظامه مسؤوله هيبة الله عز وجل الحياء السابع حياء المحبه الله وهذا حياء المحب من محبوبه حتى إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه تلاقي إيه المرأة بالذات البكر هكذا العروس لما يذكر أمامها عريسها، فتأتي حمرة الخجل وقعدين بقى لها كذا وكذا فبيكلموا عليه فتبتسم كذا وتبطل ذكره بالنسبة لها يعني يثير حياءها فهذا حياء المحب من محبوبه كذلك يعرض للمحب عند ملاقاته لما يقع عينه عليه وعند مفاجآته فتحدث روعة شديدة وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس هو كده يعني أمر جبلي يحدث بين المتحابين فكذلك الشأن حين يكون العبد عارفا بالله فإنه إذا استحضر ربه يعني امتلأ خجلا وتذكر مدى عظمة ربه فتجده هكذا هو محب لله سبحانه وتعالى وذكر الله له يبعث عنده على سعادة عظيمة وبهجة لكن في نفس الوقت بهيبة فيستحي من الله تعالى الحياء السابع حياء المحبة الحياء الثامن حياء العبودية حياء العبودية بقى حياء محبة وحياء خوف الاثنين مع بعض وهذا يكون من مراعاة قدر الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره فلو رعيت قدر الله سبحانه وتعالى يكون ذلك باعثا على إجلاله وفي نفس الوقت مراعاة جماله سبحانه وتعالى يبعث على الحب يبقى حب وخوف حب وذل وانكسار يبقى عبدي الحياء التاسع حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء فإنه يستحي مع بذله حياء شرف وعزة يعني يبتدي يستحي من نفسه إنه هو مشنة اللي أبخل في موضع الكرم مشنة اللذل في موضع العزة فهذا من حياء الشرف الأخير حياء المرء نفسه وهذا حياء من أنواع الحياء الشريفة لا يكون إلا لأصحاب النفوس العزيزة الرفيعة أنت عارف لما نيجي لك أنت صفوة خلق الله في الأرض أنت مسلم أنت اصطفك ربنا سبحانه وتعالى من هؤلاء المليارات لتكون أهلا للتوحيد فالمفروض مش أنت مش أنت اللي تقع في الكلام الفاضي فهذا حياء النفوس العزيزة لا ترضى بالدون لا ترضى بالنقص فعلى هذا يستحي عرفتوا هذه المظاهر العشر والأقسام العشر للحياء الحياء طيب الحياء باعتبار من يستحي منه إما أنه يستحي من نفسه زي ما قلنا يستحي الإنسان من نفسه أو قد يستحي من الملائكة أو يستحي من الناس وأعظم الحياة والذي هو محل البحث أن يستحي من الله جل وعلا إذا هناك استحياء من النفس استحياء من الناس استحياء من الملائكة وأعظمها آل من الله جل وعلا طيب الكلام عن الاستحياء عن النفس والاستحياء من الناس ومن الملائكة يعني لن نستفيد فيه ودعونا نتكلم باستفاضة حول معنى الاستحياء من الله إذا كان العبد يستحي من الناس أن يروه بقبيح فإنه حاري به أن يكون حياؤه من ربه أشد فلا يضيع فريضه ولا يرتكب خطيئه لأن المؤمن يعلم بأن الله يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته عن ابن مسعود رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله إنا نستحي يا رسول الله قال ليس ذاكم ولكن من استحيا من الله حق الحياء يعمل إيه واحد فليحفظ الرأس وما وعى وأعظم ذلك أن يحفظ عقله عن الشبهات ويحفظها عن الوساوس يبقى اللي احنا بنسميها حراسة الخواطر أول شيء في الحياة أن يحرس خواطره ايه أخبار الخواطر بقى لما بيخطر بك خاطر سيء بتدفعه سريعا ولا لا تستحي من الله عز وجل في ذلك اتنين. والبطن وما حوى كيف الحال في فضول الطعام وكيف الحال في الأكل من حلال أو من حرام لابد أن يحفظ البطن وما حوى فلا يمد يده إلا إلى حلال طيب فلا يأكل إلا حلال ولا يسرف فإن من مفسدات القلب الخمس فضول الطعام وليذكر الموت والبلا فهل الموت منك على بال هل تكثر من ذكر هادم اللذات هل أنت مستشعر لقرب أجلك هل تراعي ربك في هذا الأمر فأنت دائما أبدا مراقبا لله تخشى دنو الأجل فلتذكر الموت والبلا أذكر أنه الموت أقرب من أحدنا من شراك نعله أذكر أن الأعمال بالخواتيم وأن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والعكس فقد تكون ظاهرك طيب ويختم عليك بخاتمة سيئة لأن باطنك كان خرابا هذا الأمر الثالث يذكر الموت والبلا قال صلى الله عليه وسلم ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا هم. إيه الأخبار فيه تعاملك مع شهوات الحس مع زينة الحياة الدنيا أحلامك طموحاتك بتفكر فيه بتفكر في السيارة اللي انت نفسك تغيرها والبيت الجميل الأنيق اللي نفسك تبقى ساكن فيه بتفكر في الزوجة الجميلة اللي نفسك تستمتع بها بتفكر في رصيد في البنك يريحك عشان تعيش عيشة كريمة بتفكر في ماذا تركت من الدنيا للآخرة ضحيت بإيه بتتصدق بصدقات كبيرة تسمع ذلك بتترك إيه من متاع الدنيا لله هذا هو الفيصل في الأمش يبقى الأمر الرابع ترك زينة الحياة الدنيا بالزهادة فيها، وقد علم أن السلامة فيها ترك ما فيها. من فعل هذه الأمور الأربع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استحيا من الله حق الحياة. وهذا حديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حديث غريب، لكن صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. إذن عندنا أمور أربعة: حفظ الرأس وما وعى. قلنا حراسة الخواطر اثنين أكل الحلال ثلاثة قلنا ترك فضول الطعام أربعة كثرة ذكر الموت اجعل الآخرة منك على بال خمسة الزهادة في الدنيا بترك شيء منها لله هذا هو الذي يحقق الحياء من الله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض زي ما الناس بتقول دلوقتي رجال مع بعضيها أو نساء مع بعضيها فيش مشاكل قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا ترينها أحد قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه, وحسنه الألباني إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرض على الستر في الخلوة تأدبا مع الله واستحياء فما بالك بالمعاصي التي يجاهر بها الناس استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم هكذا كان يقول كعب الأحبار استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الضابط وهذا الميزان في مسألة الحياة وتحقيقه شوف الميزان ايه قال حديث رواه ابن حبان في روضة العقلاء والضياء في المختارة وحسنه الألبان في الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت ضابط جامع مانع ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت قد تكره أن تصنع بعض المكرهات لا أقول المحرمات أمام الناس ولا تحب أن يطلع منك على هذا الأمر فإذا خلوت فلا تفعل عرفنا الضابط؟ دائما أبداً نحدث نفسك هكذا وأنت في الخلوات هل هذا الأمر تحب أن يطلع عليه أحد من الناس؟ وما في الذنوب بقى وفي أعمال السر التي يستحيا من ذكرها إباي ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت قال عبد الله بن عمر لا يجد عبد صريح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه فلا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة عمرك ما حدوء طعم الإيمان عمرك ما حتلاقي قلبك عمرك ما التزامك حيبقى التزام صحيح حتعيش طول عمرك التزامك أجوف هش وكل شوية تشتكي من سوء الحال وتذبذب الأحوال وترددك بين هذا وذاك عمرك ما سترى نعمة الإيمان الحقيقية طالما أنت لا تراعي ربك في الخلوات قال عبد الله بن دينار خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا فانحضر علينا راع من جبل يعني جاء وقته النوم ليلا فإذا براعي يأتينا من الجبل فقال له ابن عمر أراع إنت ترى الغنم قال نعم قال بعني شاة من الغنم. قال إني مملوك. قال قل لسيدك أكلها الذئب. قال فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر فأين الله؟ بكلمة هزت ابن عمر وأخذ يبكي. ثم اشتراه بعضه فأعطقه واشترى له الغنم. شوفوا ابن عمر راح يشري الغنم بتاعه كمان ورحمه دهم له وأعطى بكلمة رحت إنه امتحنه في مسألة مراعاة الله سبحانه وتعالى فما كان من هذا المملوك إلا أن راعى ربه جل وعلا فمن الله عز وجل عليه بالعدق وبهذه الجائز. قال أبو الفتح ابن مخرق تعلق رجل بامرأة من بنات الشام فتعرض لها وبيده سكين لا يدن منه أحد إلا عقره، وكان الرجل شديد البدن أخدم بالكل الرجل في تيوه ومسكينه إلا حيهوب يع... حاخدها يعني حاخدها اللي يعدي يخلص عليه فبينما الناس كذلك والمرأة تصيح من يده والمرأة قعدة بتصوت إذ مر به بشر بن الحارث الحافي بشر الحافي فدنى منه وحك كتفه بكتف الرجل فوقع الرجل إلى الأرض بشر اداله كتف اداله كتف وقعه ومضى بشر فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا كثيرا ومضت المرأة لحالها فسألوه ما حالك اي عم فقال ما ادري ولكن حاكن الشيخ، وقال ان الله ناظر اليك والى ما تعمل فضعفت لقوله قدمي وهبته هيبة شديدة لا ادري من ذاك الرجل فقال له هذا بشر ابن الحارث فقال واسوءته كيف ينظر إلي بعد اليوم فحم هذا الرجل من يومه ومات في اليوم السابع قال بعض أهل العلم من كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل ومن تساوت سريرته وعلانيته فذلك العدل ومن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور إذا أول معنى نحتاج أن نتوقف عنده لاستجلاب الحياء مراقبة عين الله الناظرة عن حاتم الأصم قال لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرز منه وكلامك يعرض على الله فلا تحترز تصور به لو قاعد في الجلسة جاسوس قاعد وانت عارف تبتدي بقى ايه تمسك كلامك كويس قوي وتراعي ومش من قصدي كده خالص يا جماعة والوضع وكده يعني فما بالك والله يسمع كلامك ويعرض عليه قولك ولا تتحرز منهم قال الربيع ابن خث إذا اذا تكلمت فاذكر سمع الله اليك واذا هممت فاذكر علمه بك وإذا نظرت فاذكر نظره إليك وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك فإنه يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وعن الأوزاعي قال سمعت باللاد بن سعد يقول لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السج يبقى مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر ومن باب أولى في العلن مما يتولد الحياء إيه البواعث على الحياء أول شيء هو ده بقى ليه يولد عندك الحياء واحد رؤية آلاء الله ورؤية التقصير في جنب الله قال ذنون اعلموا أن الذي أهاج الحياء من الله اللي خلانا نستحي من الله ما بإحسانه إليهم وعلمهم بتضيع ما افترض عليهم من شكره وليس لشكره نهاية يبقى النظر إلى إحسان المحسن والنظر إلى جفائك إلى هذا المحسن سبحانه فإن كنت كذلك رزقت الحياء إن شاء الله يبقى واحد رؤية آلاء الله ورؤية التقصير في جنب الله قال الفضيل بن عياد لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين أن أبعث لاخترت ألا لا أبعث فقيل لمحمد بن حاتم هذا من الحياء قال نعم هذا من طريق الحياء من الله عشان نفهم كلام السلف صحيحا مش معناه ان هو لا يريد البعث ولا ينكره مسعود كان كذلك كان يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن أكون ترابة لاخترت أن أكون ترابة من إيه؟ بلغ به الحياء منتهى من الله تعالى إيه الباعث على الكلام ده؟ رؤية آلاء الله تعالى كان الأسود يكتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر فلما احتضر بكى فقيل له ما هذا الجزع؟ قال وما لي لا أجزع ومن أحق بذلك مني والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت إن الرجل يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه شفت المعنى صحيح تواب وعفو غفور بس الكلام ده هيقررك عليه ممكن يعفو لكن ماذا تصنع في الحياء منه لذلك وقف الفضيل بن عياض على جبل عرفة وما تكلم طول اليوم حتى إذا نزل الناس إلى مزدلفة صرخ وقال وَسَوْأَتَاهُ وَإِنْ غفرت وَسَوْأَتَاهُ وَإِنْ عفوت قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الخلق خلقك الله بيده ونفف فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم يعني لست أنا ذك. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها فيقول ولكن ائت نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ابقى رؤية آلاء الله واستشعار التقصير في جنب الله قال الحسن لولا لم نبك إلا للحياء من ذلك المقام لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل البكاء الأمر الثاني والبعث الثاني على الحياء تعظيم الله مع حبه قال الهروي يتولد الحياء من التعظيم المنوط بالحب قال ابن القيم يعني أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة تعظيم ربنا مع حبه زي ما ذكرنا ذلك في الكلام على اقسام الحياة ايب اخذنا كم واحدة لغاية دولاسه واحد المراقبة مراقبة عين الله النظرة اثنين استشعار الاء الله سبحانه وتعالى عليك واستشعار مدى التقصير في جنب الله ثلاثة تعظيم الله مع حبه اربعة قد يتولد الحياء من تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله استشعار قرب الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين إن الله لا مع المحسنين هذه المعية معية القرب تتضمن المولاء والنصر والحفظ فاستشعار قرب الله عز وجل منك يبعث على ذلك منها أيضا هذا يبقى الأمر الخامس الزهد والورع قال السري إن الحياء والأنس يطرقان القلب فإن وجد فيه الزهد والورع حل فيه وإلا رحلا إلي زاهد متعلق عشان النبي قال و... واذكر الموت والبلا فلو وجده زاهدا ورعا فإنه يتمكن منه الحياء في قلبه إذا هذا جملة من البواعث على الحياء وقد يأتي الحياء بالاكتساب يعني الحاجات دي تأتي هكذا فيتولد عنها الحياء أو أن يصنع العبد بعض الأمور التي توجب الحياء له من جملة ذلك بالنسبة مثلا للمرأة حجابها باعث على تقوية الحياء فالحجاب والحياء توأمان لا يفترقان ميل المرأة إلى ستر جسدها ميل فطري سوي يتناسب مع حيائها لأن التكشف والتبذل بعيد كل البعد عن هذا انظر إلى قول الله تعالى فجاءته إحدى تمشي على استحياء كأن الحياء بساط وهي تمشي عليه تمشي على استحياء كأنه بالضبط كأنه سجادة هي مشي عليه قال عمر ليست بسلفع من الناس السلفع الخراجة الولاجة التي لا تقر في بيتها ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم ذراعها على وجهها استحياء هو هذا ابحثوا عن هذه الصفات في النساء اليوم إذا من الأمور التي يكتسب بها الحياة بالنسبة للنساء الحجاب قلنا وقد يأتي ببعض الوسائل التي تعين على ذلك من هذا واحد الإمساك عما تقضيه قلة الحياء من أفعال وأقوال فمثلا إذا واحد تكلم معك بكلام فاحش بذي فتمسك أنت حياء تمسك أنت عن مثل ذلك فيوجب لك ذلك الحياء وهذا من الأدب القرآني الذي تعلمناه من ربنا جل وعلا بأنه لا يصرح بالألفاظ التي تخدش الحياء وإنما حين يتكلم مثلا عن جماع الرجل لزوجته يقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض كلمة أفضى لا تستشعر فيها أي معنى يخدش الحياة أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم مثاقا غليظا وهكذا حياء وتعففا إنما التصريح هذا ليس من سمات أهل الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن عيي كريم عيي لا يستطيع أن يحسن الكلام في مثل ذلك أما المنافق فبذيء فاحش قال إن البذاء من النفاق فاجر يتكلم ويصرح ويقول أما المؤمن فعي لا يحسن أن يتكلم مثل هذه الكلمات من الوسائل التي تعين على اكتساب الحياء مطالعة فضائل الحياء والسعي في التحلي بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا وجد الحياء وجد الإيمان وإذا انتفى الحياء انتفى الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء فمطالعة فضائل الحياء وترديدها على القلب يعني كل شوية المعنى كده يستجلبه أمام عينيه هذا باعث على اكتساب الحياء الأمر الثالث من الأمور التي يكتسب بها تقوية الإيمان والعقيدة في القلب نحن سائلين الإيمان والحياء قرنا جميعا فالحياء ثمرة الإيمان وثمرة من ثمرات المعرفة بالله عز وجل يبقى كلما ازددت إيمانا كلما ازددت علما كلما ازددت معرفة بالله هذا يبعث على الحياء الأمر الرابع التعبد بالتفكر في أسماء الله الحسنى لسيما الأسماء التي تستوجب المراقبة تعبد ربك بهذه الأسماء راجعوا الكلام اللي احنا ذكرناه في هذه الأسماء خاصة حتى يكون هذا باعثا على الحياة يبقى واجب عمله تجاه هذا الأمر مراجعة هذه الأسماء اسم الله الشهيد اسمه الرقيب اسمه العليم اسمه السميع اسمه البصير اسمه الحفيظ أسماء الست دول راجعوها حتى يكون في التفكر فيها باعثا على الحياء من الأمور المكتسبة أيضا الموظبة على العبادات المفروضة والمندوبة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصل الليل كله فإذا أصبح سرق قال ستنهاه ما تقول أو قال ستمنعه صلاته هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطحاوي في المشكل وصعى بن حبان وقال في المجمع له رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح والحديث حديث مقبول على الجملة إذا الأمر الخامس الموظبة على العبادات ولا سيما الصلاة المفروضة والمندوبة باعث على الحياة الأمر السادس لزوم الصدق وتجنب الكذب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر ومن جملة البر الحياء يبقى لزوم الصدق وتحريه باعث على ذلك طيب من الحاجات اللي برضو يكتسب بها الحياء تكلف الحياء مرة بعد مرة حتى تألفه النفس إذا لم تستطع البكاء فتباك وإذا لم تستطع العلم فجاهد نفسك حتى تتعلم هكذا أرغمها تكلف هذا وقعد حط نفسك كده واسمع شرايط وجيب كتب وقعد غاية ما تتعلم حتى يصير الأمر سجية. حتى تألفه النفس الأول النفس مش واخدة على أنها تقعد ساعتين ثلاثة تذاكر وتقعد تعمل مش واخدة على أنها تقف ساعتين لله مش واخدة على أن الورد يبقى كل يوم أربع وخمس جزاء عشان تقتم كل أسبوع مش واخدة على ده فتتكلف هذا الأمر ابتداء وترغمها عليه حتى يعينك ومن يتصبر يصبره الله وهكذا الأمر الثامن مخالطة الصالحين قال بعضهم أحيي حياتك بمجالسة من يستحيا منه الجلسة مع العلماء والنظر إلى وجوههم نظر إلى طلبة العلم أن بغين وأهل الصلاح ترقخ القلب كان بعض السلف يقول كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع هي نظرة واحدة لوجه محمد بن واسع ترأى إلى قلب. والله يقول إن لأجد من نفسي ذلك حينما أرى مشايخنا الكبار الواحد لما يبترى يشوفهم كده وجالسهم يرجع بقلب ليس هو بالقلب المعتاد تحس حيث القلب اختلف رؤية الصالحين ونحن نحب الصالحين ولسنا منهم الأمر التاسع استحضار حياء المثل الأعلى في البشرية استحضار حياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم استحضار حياء الصحابة ومطالعة سيرهم الكلام ده باعث تشوف أخبار الصالحين كانوا بيعملوا إيه كيف كانوا يراقبون الله تعالى وكيف كانوا يستحيون من الله وطعت تذكر الكلام اللي احنا عادينا نقوله ده الفضيل بيستحي إزاي وفلان كان بيعمل إزاي فالكلام ده باعث على أن تتخلق بهذا الأمر العاشر الاكتساب هذا الخلق اعتزال البيئة الفاسدة البيئة الموبوءة ودائما أبدا يكون الدليل عليه حديث قاتل المئة تركك للبيئة الفاسدة يبعثك مرة أخرى عشان كده كنت لسه بتسأله وبتقوله طيب اللي انتكست فطرته ده نعمل معاه ايه قلتلكه يعتكف قلتلكه انه يدخل في زمرة بعض الاخوة بحيث انه هو يجلس معهم فيغير من سلوكياته يبقى قاعد كده فترة يروح يرتحل في أي مكان بعيد عن البيئة الفاسدة التي كان فيها هذا من الأمور الجيدة حتى تتغير ملامح هذه الشخصية أخيرا نخدمه بجملة من الفضائل الخاصة بالحياء حتى يكون هو الباعث على ذلك يعني كل الكلام اللي احنا قلناه ده كله عايز بقى شوية حاجة كده ترطب القلب الحديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الحياء علشان يبقى ده خير باعث في ختام الكلام اول حاجة لو استحييت ولو تخلقت بهذا الخلق فاعلم ان الله سيحبك ان الله حيين ستير يحب الحياء وبالتالي يحب اهلا فاذا كنت حيا فالله سيحبك وإذا أحبك الله إن كشفت عنك كل الابتلاءات والمحن والفتن. زال عنك هذا الأمر. كنت سمعه الذي يسمع به وصله الذي يبصر به وإيده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينا ولئن استعذني لأعيذنا. وحديث أشج عبد القيس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والحياء. هكذا رواية الإمام أحمد. إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل قلت ما هما قال الحلم والحياء فعلى الرواية التي في مصند الإمام أحمد وهذا هو لفظها جعل الحياء أحد الخصال التي يحبها الله اثنين الحياء باعث على كل خير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير هذا اللي بنقوله للأخوات لما بتلتزم فطرة وبعد كده يحصلت تقول لي أنا خدت القرار بسرعة نقول لها صنعت ذلك حياء الحياء لا يأتي إلا بخير إذا صنعت هذا الأمر ابتغاء وجه الله فلا يكون إلا خيرا هكذا كما نص النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث الحياء يثبت لك الإيمان وبذا يدخلك الجنة قلنا الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان شعبة من شعب الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار يبقى جعل صفة المؤمن الأساس صفة الإيه؟ الإيمان وقلت لكم الحديث هو الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق هذا الحديث رواه الترمذي وإسناده إسناده صحيح العي ده اللي هو إيه؟ لا يحسن إنه يتكلم في هذا الكلام مش معناه ان هو ما بيعرفش يتكلم خالص لا معناه ان هو ما حد مثلا يقعد يهزر في كلام قبيح وكلام كذا. لا يحسن ان يجاري الناس في مثل هذا الامر تلاقيه يقعد يكلمه مثلا يقول انت خايب مش عارف تتكلم في كذا وكذا امال انت هتتجوز زي يا ابني انت مش عارف ايه كذا لا هو مستحي لا يحسن مثل ذلك حمرة الخجل موجودة لسه الحمد لله اما البذاء والبيان فشعبتان من النفاق ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعز أخاه في الحياء فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان إذن الحياء من الإيمان يبقى يثبت الإيمان في قلبك وبذلك يكون سببا عظيما لدخول الجنة أربعة يمحو الزلات من أم الكتاب جميلة دي نقل ابن القيم من الآثار الربانية في الحياء أن الله يقول يا ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت من أم الكتاب زلاتك وإلا ناقشتك الحساب يوم القيامة الله أكبر فاهمين الكلام العظيم الجليل ده لو صح فهنيئا لنا هذا يعني ينقله ابن القيم يعني من باب الاستئناس يا ابن آدم إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك عشان ما تجيش بعد كده تقول رواسب الجاهلية ولسه الناس فكرين لي عيوبي ومشاكلي وبالتالي ده مش مخليني أعرف أمشي الطريق ومحوت من أم الكتاب زلاتك هذا شأنه سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت فله ذلك أن يمحو من أم الكتاب هذه الزلات وإلا ناقشتك الحساب يوم القيام فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بهذا الخلق العظيم الرفيع الأمر الخامس من فضائله أنه يمنع من المعاصي قال مجاهد لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى. إنه يستحي إنه مثلا يطلع على عورة أخيه المسلم ويستحي أن ينظر إلى عرضه ما يبصش على زوجته ما يبصش على أخته ما يبصش كذا استحياء فهذا الاستحياء يكفي لأنه يرضع ويمنع عن المعاصي الأمر السادس قلنا الحياء خلق الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إياس بن قرى كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء فقال الحياء من الدين قال بل هو الدين كله أمر السابع الحياء رأس مكارم الأخلاق قالت عائشة إن مكارم الأخلاق عشرة برضو فائدة يعني أصول مكارم الأخلاق واحد صدق الحديث اثنين صدق التأسي في طاعة الله المتابعة ثلاثة إعطاء السائل أربعة مكافأة الصنيع إذا صنع له معروفا كافأه خمسة سلة الرحم ستة أداء الأمانة سبعة قرى الضيف خراء الضيف يعني اكرام الضيف ثمانية التذمم للصاحب تسعة التذمم للبحر عشرة رأسهن الحياء هذه مكارم الأخلاقي العشر فقالت عائشة إن رأس المكارم هي الحياء أمر الثامن من فضائل الحياء الحياء وصية النبي قال صلى الله عليه وسلم اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك وهذا رواه الامام احمد في كتاب الزهد وذكره الشيخ الالباني في الصحيحة واسناده مقبول على الجملة طيب من جملة ذلك ايضا ان الحياء منها كل الانبياء قبلنا قال صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين فسمى منهم الحياء فالحياء من سنن المرسلين وهو سبب حياة القلب قال عمر من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه يعني هناك كثير من الفضاء الأخرى نكتفي بهذه العشر لبيان فضل هذا الخلق الرفيع وما تبقى من هذا المبحث نحيلكم على الكتاب الماتع كتاب شيخنا قرة العين فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم كتابه الماتع فقه الحياء نحيلكم عليه للاستزادة والاستفادة في هذا الأمر كذلك لنا محاضرة تحت هذا الاسم محاضرة وعظية ارجعوا إليها فيها مزيد بسط لهذا الأمر. فنسأل الله تعالى أن نكون قد الممنى بهذا الأمر على وجهه وأن نتخلق بهذا الخلق العظيم خلق الحياء حتى يكون لنا حظ من هذا الاسم اسم الله الحي.